فاستفتهم اهم اشد خلقا اما م خلقنا انا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايه يسخرون وقالوا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين أ ا ذ ا م ت ن ا وكنا ترابا وعظاما أ انا لمبعوثون أ و آ ب ا ؤ ن ا ا ل أ و ل و ن قل نعم و أ ن ت م داخرون ف إ ن م ا هي د ج ر ة و ا ح د ة ف إ ذ ا هم يعذرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم أ ح ش ر ا ل ذ ي ن ظلموا و أ ز و ا ج ه م وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم م س ؤ و ل و ن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 パパ م 見つけたら ا うなる لنا らないけどもパパを見つけた ل どうなる ق わからないけどもパパを見つけたらどうなるかわからないけ ا も فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين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 عباد الحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب ا ل أ ل ي م وما تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سور متقابلين يطاف عليهم بكاس م ن م و س ب ي ض ا ء ل ن ا ر ب ي ن ل ا ف ي ه ا غ و ل و ل ا هم ع ن ه ا ز ف و ن ن و ع د ه م ق ا ص ر ا س ل ا م ي ن ن ك أ ه بيض مكنون ف أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إ ن ي كان لي ق ر ي م يقول أئن أَإِذَا مِتْنَا وكنا ترابا وَعِظَامًا وَكُنَّا لَمَدِينُونَ قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء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 ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمين إن انها ش ج ر ة تخرج في أ ص ل الجحيم طلعها ك أ ن ه رؤوس الشياطين ف إ ن ه م لاكلون منها فمالئون منها البطون ن ثم إ لهم عليها ل ش و ف ا من حميم ثم إ ن مرجعهم لالى الجحيم إ ن ه م الفوا اباءهم ضالين فهم على آ ف ا ر ه م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 「そして私たちは私たちの思いを知っていることを知っているのですが私たち من た ب من ا د ن ا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن م す ن شيعته ل إ ب ر ا ه ي م إ ذ جاء ربه بقلب سليم إ ذ قال ل أ ب ي ه وقومه ماذا تعبدون أ ئ ف ك ا آ ل ه ة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني ستيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إ ل ى آ ل ه ت ه م فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا إ ل ي ه يزفون قال أ ت ع ب د و ن ما تنقتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ب ن و ا له بنيانا فالقوه في الجحيم ف أ ر ا د و ا به كيدا فجعلناهم ا ل أ س ف ل ي ن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 أ ر ى في المنام أ ن ي أ ذ ب ح ك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه أ أي ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين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 اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقين الله ربكم ورب آ ب ا ئ ك م الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين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 إ ذ نجيناه و أ ه ل ه أ ج م ع ي ن إ ل ا عجوزا في الغابرين ثم ذ م ر ن ا ا ل آ خ ر ي ن و إ ن ك م لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ف ل ا ت ع ق ل و ن وإن يونس لمن المرسلين إ ذ أ ب ق إ ل ى الفلك المشحون فساهم فكان من ا ل م د ق ض ي ن فالتقمه ا ل خ و ت وهو مليم فلولا أ ن إ ن ه كان من المسبحين للبث في بطنه إ ل ى يوم يبعثون فنبتناه بالعراء وهو سخيم و أ ن ب ت ن ا عليه ش ج ر ة من يقصين و أ ر س ل ن ا ه إ ل ى م ئ ة أ ل ف أ و يزيدون فامنوا فمتعناهم إ ل ى حين فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون أ م خلقنا الملاك إنافا و ه م ش ا ه د و ن أ ل ا إ ن ه م من ا م ل س ي ل و و ن ل د ا ل ل ه و إ ن ه م ل ك ا ذ ب و ن أصطفى ا ل ب ن ا ت ع ل ى ا ل ب ن ن ي م ا لكم ك ي ف ه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 「ま ا أ ن ت م عليه بفاتنين」「إلا من هو ص ال ا ل الجحيم」「وما منا إ ل ا له مقام معلوم」「و إ ن ا لنحن ا ل ص ا ل ح ن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 وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين